دي يوم و الأسبوع من غير زعل و تموت و نعيش مثل الناس أهدى شعور و إحساس أحبابك نتنين نقلب و نقسمك الله يا الدنيا شوفه وصلنا دي اسبوع من غيزة علم ودمور ونعيش مثل الناس أحدى شعور وإحساس أحبابك إنا منقل ونقسم من الصين الله يا الدنيا شوفه وصل ما عايش بقد وفي شي ما عشنا غير وهم وشكانا ودوخه وضيده و حرام علينا نهتم بدينا حب احنا عشنا معاه حرام علينا نهتم بدينا حب احنا عشنا معاه كافي عذاب كافي جراح أما نعيش في كل وضوح ولا خرص كل انفدر بيروك كافي عذاب كافي جروح أما نعيش كل في يروح كافي كافي جروح أما نعيش ولا كل وضوح ولا خرص بنتاثر اي غلطه هناني ما في احد قادر يتحمل الزاني ضاعت مشاعرنا وزادت نشك كلنا واللي يزعلنا وين المحبه